ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أي يكون الناس أمم تواحدة اللي جعلنا لمن يكفر بالرحمان لبيوتهم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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبأس القرين ولي ينفعكم اليوم إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْ لَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُونَ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 وَنَادَوْا يَا مَالِك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى